فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا مِنْهُ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّكِ تُبَائِنِينَ اللَّهَ فَقَدْ صَارَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن كَظَهَرَ عَلَيْهِ وَإِن تَظَهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ نُورُ صالح المؤمنين، فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسربه إن طلق كن أن أي بديله خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قا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 يا أيها الذين كفروا تعتذر اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات جري من تحتها الأنهار يوم لا يخزل لهم النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزل لهم النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يطعون ربنا يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وغلظ جهنم وبيأس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأت نوح ومرأت لوط كانت كانت تحتعب لين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةٌ فِرْعَوٍ إِذْ قَالَتْ إِذْ قَالَتْ رَبِّ نَنِيعٍ دَكَفِيْتَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوٍ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانطي.